اِمَّا أَصْحَابًا جَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فََاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَانْتَاجَ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي শৈপ ইবী ও হ্যা ওদ অবলমিন খুজি বসি أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليَوْمَ نَخْتِم على أَفواهِهِم وَتُكَلِّمُنَا أَذهم وَتَشحَدُ أَرْجُلُهُم بِنَا كانَوا يَكستِبُون وَلَنَ شَاءُ لَقَمَثْنَا على أَعْيُونهِم فَتَّبَقُ الصابَ فَأَا يُبَصُون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 হুষে ইহু ইনু মুল কী